فيه أسئلة ترون أقرأ سريعا خمس دقائق ولا كل... كل الوقت في طلب العلم. طيب الأخ يقول حفظك الله نحبك في الله حبك الله يقول لو تكرمت عمل درستاني في الأسبوع عمدت الأحكام ذكرنا هذا من قبل إنه لعل فيما بعد إن شاء الله. هذه جزء أجمع أن أجمع بين تحية المسجد والسنة الراتي برك الوضوء بالنسبة حياة المسجد المقصود أن يصلى في المسجد إذا دخل الإنسان فلك أن تجمع بين ركعتي الوضوء وبين السنة الراتبة يقول أحبك أحبك الله ما حكم الحناء للرجال وهل ورد فيه دليل نهي أو دليل استحباب أو دليل إباحة مع أنه عند هذا الجنوب خاصة جازان أمر لا شيء فيه فهو أمر مستحسن عندهم الحناء يستعمل لغرضين فيما يعني أعلم للزينة وذلك جرت العادة أنه يكون للنساء ويستعمل للتداوي فهذا لا يختص بالنساء يكون للنساء وللرجال هذا في الأطراف في اليد والرجل نحو ذلك وأما في, في في تغيير الشيب فإنه للرجال والنساء ولا أشكال في هذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، ف... فإذا فعله الإنسان وضع الحنة في يديه ورجليه للتشبه بالنساة فهذا لا يجوز من الكبائر لكن لو فعله التداوي هذا جائز أما في اللحية والرأس للشيب أو لتحسين الشعر هذا لا أشكال فيه ولو لم يكن فيه شيب وكذلك العلاجات علاجات الصداع وكذا يضع لها حنة يقول إذا لم ينهو الاتسال هل يطبق الحديث عليهما أن الإنسان يتبول في الماء الراكد. حتى لو لم يغتسل. قلنا جاء النهي عنه عن كل واحد على حدة ذكرت أن من, أمن من إيش حسن الله عنه كمال الطاعة فهل يجوز النقص يجبر النقص ذكرتم أن من إسباغ الوضوء ومع مدري إيش حسن المر ما أدري والله ما عرفت قرار الكتاب الأخ يوضح ويكتب سؤال مرة ثانية يبقى التواضح يقول نحبك فأحبك الله نرجو التكرم من فضلكم تنسيق يوم آخر نفس الشيء يقول لدي صديق ضعيف السمع وحذره الطبيب من مس الأذن بالماء فهل يغسلها عند الوضوء قال لها الطبيب الثقة لا فلا يغسلها يسقط ذلك عنه للضرر لكن يبقى أن هذه الأذن يجب عليه أن يوصل الماء إليها فماذا يصنع إذا كان يستطيع أن يضع على بعضها الماء دون بعض فيجب عليه إلا الموضع الذي يضره نعم، فالمقصود أنه إن لم يستطع يصال الماء إلى الباقي فإنه يمكن أن يتيمم للبعض ويتوضع يغسل ما استطاع أن يوصل إليه الماء ويتيمم يتيمم للباقي يقول رزقني الله بمولود يوم الجمعة الساعة العاشر مساء متى يكون يوم السابع العاشر مساء معناها ليلة السبت نعم فاعتبر ذلك يوم السبت يعني يعتبر ان المولود جاء يوم السبت ويعد الليلة تكون يعني الليلة هذه تابعة للغد إحنا ليلة الاثنين الان يوم الاحد انتهى من غروب الشمس نعم فااا لو جاء الليلة المولود الان فيوم في الاثنين هو اليوم الأول للمولود ويعد إلى اليوم السابع قبل غروب الشمس بعض الناس يحطوا اليوم السابع ويذبح العشاء المغرب نقول له لا قبل غروب الشمس لكن يقولوا بحط عشاء نقول يذبحها بدري قبل غروب الشمس ولا عليك لو ما تأكلها إلا بعد ثلاثة شهر إن شاء الله جيد المقصود أنها تذبح في طيب يقول أن بن حجر استنبط قوم من الحديث أن موضع الاستنجاء مخصوص بالرخصة مع بقاء أثر النجاسة قال ابن حجر استنبط قوم الحديث يمكن يسأل عن معنى هذا الحديث سابق لما نهى أن يدخل يده في الإناء قالوا أنه قد يحتك كذا ويصيبه من أثر الاستجمار نعم الاستجمار فالاستجمار هذا لا يزيل كل شيء وبالتالي يده تقع على نجاسة كما قال الشافي رحمه الله أرض الحجاز أرض حارة ويعرق وربما وقعت يده على النجاسة هذا على كل حال نقول نريد موعد آخر للدرس لا يشترط للغسل في الماء الدائم أن يكون قد بيل فيه أليس كذلك إذا كان هذا الماء لم يتغير بالنجاسة يجوز للإنسان أن يغتسل فيه لا للجنابة الجنابة لا يغتسل حتى سواء بالأحد فيه أو لم يبول فيه للنهي يقول فلو أتينا المستنقع فيه ما لم يتغير أحد وصافه فلا يجوز ال... نغتسل فيه للتفكه نغتسل فيه للنظافة لا فأس كيف نتوضأ فيه وذكرت في بعض الروايات أنه قال أبو ريرا يغترف منه نعم وجاء في بعض الروايات أنه لا يتوضى منه نعم يقول إذا سار شخص وخرج من البلد بحوالي 20 كيلو وحان وقت الصلاة فهل يلزمه قصر إذا خرج الإنسان فرق البنيان انطبقت عليه أحكام السفر من فطر ومن جمع وقصر إلى آخره يقول علما أنه لم يقطع 80 كيلو لا يحد والسفر يبدأ بمجرد مفارقة البنيان. لماذا يا شيخ لم يرد علماء المملكة على ما فعل بأمريكا بهذه المرأة التي قامت تصلي والساكت عن الحق شيطان أخرس هذا السؤال من المرة الماضية يقول لما عندنا لو أحد تكلم على دين المسيح أو اليهود تقوم الدنيا نقول هذا الكلام اللي يقوله غير صحيح العلماء تكلموا على هذه القضية وكلامهم معروف ثم حتى لو ما تكلموا أصلوا هذه القضية أوضح من أن يتكلم عليها يعني أنا لا لا أجد نفسي أنا لست طبعا من أهل العلم لكن أنا أقول أنا أتحدث عن شعوري الداخلي أنا لا, لا, لا أستطيع لا لا أجد نفسي تنشط أطلاقا أن أتكلم على هذه القضية قضية أوضح من الشمس تتكلم على إيش هذا ليس مذهب لأحد من المسلمين نعم فمثلا يعني حماقات متناهية يقول أرجو شرح هذه القواعد مع الذكري مثال للتوضيح العادة محكمة تأسيس مقدم على التأكيد إلى آخره على كل حال هذا يطول الكلام عليه وين يبغاني الأخ أشرح العادة محكمة أعطيك مثال على العادات الآن العادة محكمة يقولون لو أن رجلا طيب كان من عادتهم في البيع والشراء أو في العقود والأنكحة أو نحو ذلك نعم أنهم يذكرون النقد الدراهم ويقصدون بها ما يقوم مقامها من العروض أو من الضواب الإبل أو نحو ذلك يقول لو تزوج رجل من أهل بلد على مئة من الإبل فجاء بالمئة وقالوا لا نحن نقول مئة من الإبل ونقصد قيمة المئة فبإلي إلى أي شيء يرجع في هذا إلى عادتهم وعرفهم تمام؟ يقول التأسيس مقدم على التوكيد مثل ما نذكر في بعض الأمثلة هنا في الحديث الحديث اللي مرت علينا قلنا مثل ماذا؟ إش مر علينا تأسيس مقدم على التوكيد كيف؟ ها؟ الراكد الذي لا يجري تأسيس مقدم على التوكيد نعم مثل ايش في القرآن ها حديث انما الاعمال وبالنيات وانما لكل يمرئ ما نوى هل الجملة الثانية تأكيد للأولى ولا تحمل معنى جديد في القرآن مثل ايش مثل كثيرة جدا نعم الذين من خشيتي وهم من خشيتي مشفقون هل هذا بمعنى واحد؟ التأكيد ولا لا ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العمومي في الأقوال ترك الاستفصال الرجل اللي جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أرادا يشهد النبي صلى الله عليه وسلم قال له أولاد أنه نحل ولده حديث النعمان فنحل ولده فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأل هل لك غيره من الولد فقال نعم قال هل كل ولدك نحلته إلى آخره قال لا فقال فأني لا أشهد على زور أو كما قال عليه الصلاة والسلام يمكن أن يحتج بهذا الحديث قال ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الأقوال قال هل لك من الولد والولد يشمل الذكر والأنثى ما قال عندك بنات وأولاد ولا عندك فقط أولاد ذكور أبناء قصدي ولا فيمكن أن يؤخذ من أن الهبة والعطيه يسوى فيها الذكر والأنثى ليه؟ لأن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الأقوال قال ألك غير هذا من الولد؟ ما قال له هل هم ذكور ولا إناث؟ قال أكل ولدك ونحلته مثل هذا؟ طيب يقول أحبكم في الله أحبك الله ما حكم استخدام الأذان نغمة للجوال لغير التنبيل الصلاة لا يصح هذا لأن فيهم امتهان وابتذال للأذان، لكن يمكن أن يجعل الأذان بحيث يؤذن للوقت فقط. كذلك الساعة اللي تؤذن، تؤذ موت كبير، أذان يركبها في وهو للعمل وكذا هذا ابتذال للأذان. لكن إذا كانت تؤذن وقت الصلاة، إذا استقل الصلاة الفجر، فهذا جيد. أو مثل الساعة اللي طلعت الآن تؤذن كل وقت. صلاة فهذا جيد طيب يكفي هذا في الأسئلة كم عندنا من الوقت نستطيع نتكلم عن العلم ولا ولا تعبتم كم كم فيه من الوقت بين المؤذن 10 دقائق بس بسم الله الرحمن الرحيم الكلام في طلب العلم أيها الإخوان كلام يطول ويتشعب كثيرا وكلما نظر الإنسان في هذا الموضوع من جوانبه المختلفة لربما يتحير يتحير في هذا الموضوع ما الذي يمكن أن يورد وما الذي يمكن أن يترك والعلماء رحمهم الله تكلموا كثيرا على هذه القضايا ونحن بحاجة إلى إلى طرح بعض الجوانب المتعلقة بالعلم ليكون ذلك سبيلا إلى سلوك الطريق التي يوصل بها بإذن الله عز وجل إلى المطلوب وإلا فإن الكثيرين أيها الإخوان قد لا يوفق الواحد منهم وذلك لخلل إما في نيته أو في طريقه في طريقته في, في الطلب أو لسوء خلقه وأدبه فيعاقب أو غير ذلك مما يحصل الغفل عن كما سيتبين في هذه الكلمات بإذن الله عز وجل العلم أيها الإخوان كلمة قصيرة مكونة من ثلاثة أحرف لكنها كبيرة في المعنى كلمة كبيرة في المعنى لها تأثير عميق في جذور النفس وأعماقها ولها تأثير عميق في واقع الناس ولها آثار خطيرة ومدمرة في الدنيا إذا لم يؤخذ هذا العلم وجهه ولم يتق الله فيه وكذلك في الآخرة فالإنسان تعرفون الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه في أول من تسعر به النار يوم القيامة وفيهم رجل قارئ للقرآن وفي بعض الألفاظ رجل تعلم العلم ليقاذ عالم فهذا يدخل النار قبل السراق وقبل الزنات وقبل هؤلاء الذين يتهافتون على الدنيا فيأخذونها بحلها وبغير حلها هذا الإنسان الذي عكف في المسجد وجعل يتشاغل بتحصيل العلم وطلبه وترك كثيرا من الشهوات وله وترك كثيرا مما يفعله الناس مما يحصل به الأنس بينهم حبس نفسه على العلم ثم يكون حبسه في النار هذه المسألة قد تودي بالإنسان إلى هذه النتيجة وتعرفون أن أسوأ مثالين في القرآن أو مثلين إنما هما للعالم السيء الذي لم يتق الله عز وجل مثل للذي أتاه الله عز وجل آياته فانسلخ منها تعلم العلم لكنه انسلخ فصار متبعا لهواه يبحث عن سل من يرتقي فيه تكون درجاته ما تعلمه من قال الله قال رسوله ليحصل به رضا الخلق أو يحصل به عرضا من عرض الدنيا يكون بذلك مشتريا للضلالة بالهدى ولعذاب الله عز وجل بالمغفرة نص الله العافية فالله عز وجل ذكر لنا حال ذلك الرجل الذي آتاه آياته فانسلخ منها مثله قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذكر الكلب بأبشع صوره التي يمكن أن يظهر ويتبدى عليها اخرج لسانه يلهث في كل حالاته حينما يترك مع نفسه وحينما يشتد في طلبه وزجره فهو لاهث في كل حال فهكذا صاحب العلم إذا كان لم يتق الله عز وجل في هذا العلم وصار ذلك سلما له إلى تحصيل رضا المخلوقين وإلى تحصيل دنياهم من أجل عرض زائل يبيع الآخرة ومن أسوأ هؤلاء من يكون مضيعا لآخرته في دنيا غيره صلى الله عليه الناس منهم من يضيع الآخرة في دنيا هو من أجل ما يحصل من الأراضي أو العقارات أو ثناء الناس أو غير ذلك من الأموال والذهب والفضة والخيل المسومة ومن الناس من يضيع الآخرة في دنيا في دنيا غيره وهذا أقبح ما يكون عليه الإنسان هذا العلم يضر صاحبه لربما في الدنيا إذا لم يتق الله عز فيه انظر إلى الأمثلة التي أو الأحاديث التي شرحناها في هذه الأيام القليلة لربما كان الإنسان يتحرج من البول في الماء الدائم ومن الاغتسال فيه للجنابة ثم يبحث ويترجح عنده مثلا أن ذلك للكراها ثم هو لا يبالي كان يتحرج من قبل ثم قال لا ترى المسألة فيها كلام آخر ثم يتقحم هذه الأمور ويخالف أمر رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفعل ما يحلو له لربما كان يتحرج الإنسان من الشرب قائما ويجلس ولو كان في السوق أو في أي مكان ثم بعد ذلك ربما قرأ وأن النبي صلى الله عليه وسلم شريب قائما ثم بعد ذلك يحمله ذلك على ترك الورع والامتثال والاقتداء فيكون علمه سببا لضرر يحصل عليه وهل أفسد الدنيا والدين إلا أحبار السوء يخرج الضلالات والانحرافات تخرجات شتى من أجل أن يبيح لهذا أو يوسع على ذاك أليس هذا هو الواقع في حالي أولئك المخرجين فيحلل لأهلي اللهو لهوهم، لأهل الطرب طربهم، ويحلل لأهل الربا رباهم، ويحلل للمفسدين افسادهم، فهذا أمر خطير يحتاج الإنسان أن ينظر في حاله مع العلم، فينبغي أن يكون العلم قائده إلى الجنة فيسلك سبيل الورع والامتثال ولا يشتغل بالشذذات والأقوال البعيدة والمحامل المستكرهة فيكون بذلك ضالا في نفسه مضلا لغيره وبهذا نعرف أن هذا العلم سلاح ذو حدين. قد يحيي الله عز وجل به النفس وتحيا به الأمة وقد ينحط به الإنسان وينسفل ويخرب البلاد ويفسد العباد ولهذا ذكر الله عز وجل المثل الثاني لأولئك الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها قال كمثل الحمار يحمل أسفار وابن القيم رحمه الله ذكر وجوها كثيرة في وجه التشبيه بالحمار شبهه بالحمار الحمار والكلب إذا أراد الإنسان أن يصب البعيد الآخر ربما يصبه بذلك فهذه ما قيلت في المراضين وما قيلت في أنواع العصات هذا الكلام قد يسمعه إنسان أيضا ويقول بلاش العلم ونشتغل بشيء آخر إذا كان الأمر على ما ذكرت فالمطر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن مما أنبت الربيع ليقتل حبطا أو يلم الإنسان يسمع الكلام وقد لا ينتفع به حتى هذا الكلام قد يسمع كلاما عن الورع ويقول ما هذا إذن أين نحن إذن نتقحم كل قبيح قد يسمع الكلام عن حال السلف في عبادتهم أو خوفهم أو ويقول أين نحن من هؤلاء إذن نحن نفعل ما يحل لنا لا سبيل إلى الوصول إليه فالإنسان حين يسمع الكلام ولا ينزله على وجهه فيكون سببا لضرره أيضا هكذا العلم وإن مما أنبت الربيع لا يقتل حبطا أو يلم الربيع نافع المطر ينفع لكن من الدواب ما تأكل منه فيكون ذلك سببا لمرضها أو سببا لموتها ينتفخ بطنها ثم تموت وتنفق ف... وقد يكون هذا الربيع سببا لإنبات ألوان النباتات والثمار الطيبة ولذلك تجد الناس يتفاوتون غاية التفاوت إذا طلبوا العلم منهم من يظهر على سمته ودله وهديه وعمله كما سيأتي ومنهم من لا يؤثر العلم فيه بل أحيانا تحزن وأن ترى بعض الناس يتكلمون في بعض المسائل تشعر أن العلم صار مبتدلا يتكلم فيها الأسافل سفلة درس في كلية شرعية وحفظ مسائل واختبر فيها فإذا طرحت مسألة أو كذا في مجلس أراد أن يشارك ويتكلم نعم وحافظ فيها أقوال وتوجيهات وردود ومناقشات و... فيحزن الإنسان لما آل إليه حال العلم لدى الكثيرين مع أنك لا ترى يؤثر في هذا العلم في هديه وسمته ولذلك تجد أن هذه المعادلة أيها الإخوان معادلة يمكن أن نقول أنها صعبة إلى حد كبير صعبة إلى حد كبير لماذا لماذا يتلاشى الناس؟ لماذا الذين يطلبون العلم كثير والذين يظهر عليهم أثر العلم في هديهم وسمتهم وخشوعهم وعلمهم أيضا وتميزهم فيه قلة جدا أين البقية؟ أين ذهبوا؟ وهم كثير جدا عبر هذه القرون المتطاولة أقول هناك معادلة هناك لابد من عقل وذهن وحفظ ولا بد من أيضا همة عالية ولا بد من صبر ولا بد أيضا من تقوى وورع فقد يوجد عنده همة ويوجد عنده نهم لكن ما عنده تقوى ولا ورع فيذهب في أي منعطف يواجهه يجد فيه دنيا فهو إنما يشتغل من أجل الدنيا وربما يكون عنده تقوى وورع ولكنه لا يصبر قصير النفس ولربما سلك طريقا معوجا، مضى عليه سنون متطاولة ولم يحصل كبير طائل فينقطع وينشغل بأمور الدنيا تشغله الأولاد والزوجات والوظيفة وما أشبه ذلك ويتلاشى وكان يتوقع ذكاء وهمة وحرصا وترى في وجهه من الإشراق ما تحزن معه أن يضيع مثل هذا الإنسان ويذهب ويتلاشى فهناك معادلة أيها الإخوان لا بد من وجودها ليس هذا كالرياضيات والفيزياء والزراعة وألوان الصناعات يمكن للإنسان أن يكتسبها ويتمهر فيها وانتهى كل شيء لا العلم الشرعي يحتاج إلى أشياء أخرى يحتاج إلى نية يحتاج إلى عباده يحتاج إلى ورع يحتاج إلى فمن الناس من يكون عنده علم لكن إذا رأيت ذكرت الشيطان ومن الناس من إذا رأيته ذكرت الله عز وجل من الناس من يحفظ الكثير من العلوم والمسائل لكن أين هو لا يعرفه جاره ولا ينتفع به أحد هو لا ينتفع بالعلم الذي عنده وإذا نظرت إلى بيته والتفلت الحاصل فيه رأيت أن حال العامة أفضل منه بكثير وأورع وأتقى لله عز وجل إذن ما فائدة العلم هي وظيفة يقتات بها أو هواية كجمع الطوابع هواية له يتشاغل بها هو عند حب للقراءة سواء قرأ كتب الألغاز أو قرأ كتب الروايات أو قرأ في كتب العلوم الشرعية إذا وقع في يديه كتب فنحن في هذه الأوقات القصيرة سنتحدث عن قضايا متعددة سنتحدث بإذن الله عن قضية أولى لماذا نتعلم وسنتحدث عن شروط التحصيل وسنتحدث إن شاء الله عن الطريقة الصحيحة في التعلم والتعليم ونتحدث بإذن الله عن قضية تتصل بالتخصص والموسوعية وعن أمر خامس وهو التعليم المباشر والتعليم بالوسائط وعن قضية سادسة كيف تختار المعلم والسابعة كيف نثبت العلم كيف يثبت والثامنة أيها المعلم لا تبتعش والثامنة هذه الثامنة والتاسعة أيها المتعلم لا تيأس. ثم سأذكر بعد ذلك ما يتيسر وأختم الموضوع. لعل في كل مرة أتحدث عن جانب واحد من هذه الجوانب بما لا يثقل ولا يشق بإذن الله عز وجل. وأسأل الله عز وجل يبارك لنا ولكم في الأوقات والأعمار. وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته صلى الله عليه وسلم وآلِه وصحبه